لا اله الا الله القرآن الحمد لله صراط المستقيم، صراط الذين عليهم، غير have yeah. إِنَّ آلَ يُوسُفَ حَرُمٌ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَبْغُوا أَنَّ مِنْ نُطْفَةٍ Dzień I <imitation> ونقرأكم بمسعودكم ونن يؤخر الله